ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوا لنا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد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 ومن يوق نفسه فاولئك هم المفلحون ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم